وَمَا أُتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَعُلْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَزِنَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى فَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فهو لاقيه كممت عناه متاع الحياة الدنيا، كممت عناه متاع الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم ينادي. فيكون اين شركاء الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القوم ربنا هؤلاء الذين اوينا اويناهم كما اوينا تبرانا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 وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله و تعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ بَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ